فإذا جاءت الصامة الكذرا يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآتر الحديد هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ولها النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرتاها فيما أنت من ذكرها إلى إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبتوا إلا عشية أو ضحاها اللهم أهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فإذا جاء يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مرء منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ ضاحكة مستمشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة